تزرع بنياس إلهي لازم علي أن لا أبالي ولو فات مني حياة الدارين وعادتني الكائنات بتمامها إذ أنت ربي وخالقي وإلهي إذ أنا مخلوكك ومصنوعك لي جهة تعلق وانتساب مع قطع نهاية عسياني وغاية بعدي لسائر روابط الكرامة فأتضرع بلسان مخلوقيتي يا خالقي يا ربي يا رازقي يا مالكي يا مصفري يا إلهي أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبفرقانك الحكيم وبحبيبك الأكرم وبكلامك القديم وبعرشك الأعظم وبألف ألف قل هو الله أحد ارحمني يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا ديان اغفر لي يا غفار يا ستار يا تواب يا بهاب اعف عني يا ودود يا رؤوف يا عفو يا غفور ألطف بي يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير وتجاوز عني يا حليم يا عليم يا كريم يا رحيم اهدنا الصراط المستقيم يا ربي يا صمد يا هادي جد علي بفضلك يا بديع يا باقي يا عدل يا هو أحي قلبي وكبري بنور الإيمان والقرآن يا نور يا حق يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قبي يا قادر يا مولايا يا غافر يا أرحم الراحمين أسألك باسمك الأعظم في القرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سرك الأعظم في كتاب العالم أن تفتح من هذه الأسماء الحسنى كواتا مفيضة أنوار الإسم الأعظم إلى قلبي في قالبي وإلى روحي في قبري فتصير هذه الصحيفة كسقف قبري وهذه الأسماء ككوات تفيد أشعة شمس الحقيقة إلى روحي إلهي أتمنى أن يكون لي لسان أبدي ينادي بهذه الأسماء إلى قيام الساعة فأقبل هذه النكوش الباقية بعد نائبا عن لسان الزائل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوب والخطيئات يا الله يا مجيب الدعوات اجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي ما في كل آن أضعاف أضعاف ذلك ألف ألف صلاة وسلام مضروبين في مثل ذلك وأمثال أمثال ذلك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه واجعل كل صلاة من كل ذلك تزيد على أنفاس العاصيه في مدة عمري واغفر لي وارحمني بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين